يثقفونكم يكونوا لكم أعداء ويبيسقو ويبيسقو إليكم أيديهم وألسنته بالسوء وودو لو تكفرن لا توفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير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 وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وإليك أنا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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أت تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 ك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرق ولا يسرقنا ولا يزني ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتين ببهتان ولا يأتين ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن